يَسْتَضْعِفُ طَائِفَةً مِّنْهُمْ يُذَبِّحُ أَبْنَاءَهُمْ وَيَسْتَحْيِي نِسَاءَهُمْ إِنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ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 وأصبح فؤاد أم موسى فارغا إن كادت لتبدي به لو لا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين وقالت لأخته قصيه فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون وحرمنا عليه المراضع من قبل فقالت هل أذلكم على أهل بيتي يكفلونه لكم وهم له ناصحون فرددناه إلى أمه كي تقر عينها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 وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال يا موسى قال يا موسى إن الملأ يأترون بك ليقتلوك فخرج فخرج إني لك من الناصحين فخرج منها خائفين يترقبه قال رب نجني من القوم الظالمين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 قال إني أريد أن أُكِحك إحدى بنتي هاتين على أن تأجري على أن تأجري ثماري حجج فإن أتممت عشرا فمن عندك وما أريد أن أشق عليك ستجدني إن شاء الله من الصالحين. قال ذلك بيني وبينك أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي فلا عدوان علي والله على ما نقول وكيل فلما قضام سل أجل وسار بأهله آنس من جانب طور نار قال لأهلهم كثو إني أنست نارا لعل أتيكم منها بخبر أو جذوة من النار لعلكم تصلون فلما أتاه نوديا من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة في البقعة المباركة من الشجرة أي يا موسى أي يا موسى إني أنا الله رب العالمين وأن ألق عصاك فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا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 قال رب إني قتلت منهم نفسا فأخاف أن يقتلون وأخي هارون هو أفصح مني لسانا. فأرسله معي رد أن يصدقني إني أخاف أن يكذبون قال سنشد عضدك بأخيك ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون إليكما بآياتنا أنتما ومن اتبعكم الغالبون فلما جاء سَبَآ بِآيَاتِنَا بَيِّنَاتٍ قَالُوا قَانُوا مَا هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُفْتَرَوْا وَمَا سَمِعْنَا بِهَذَا فِي آبَائِنَا الْأَوَّلِينَ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 فأوقد لي يا همان على الطين فجعل لي صرحا فجعل لي صرحًا لعلي أطنع إلى إله موسى وإني لا أظنه من الكاذبين واستكبره ووجنوده في الأرض بغير الحق وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم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 بصائر بصائر للناس وهدوا ورحمة لعلهم يتذكرون وما كنت بجانب الأرض إذ قضينا إلى موسى الأمر وما كنت من الشاهدين ولكننا شنا قرونا فتطاول عليهم العمر وما كنت ثائيا في أهل مدينا تثنو عليهم آياتنا ولكننا كنا مرسلين وما كنت بجانب الطور إذ ما ولكن رحمة من ربك لتنذر قوما لتنذر قوما ما أتاه من نذيرين من قبلك لعلهم يتذكرون ولو أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم فيقولوا ربنا فيقولوا ربنا لو نأرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين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 أجرهم مرتين بما صبروا ويدرؤون بالحسنة السيئة ومما رزقناهم ينفقون وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم سلام عليكم لا نبتغ الجاهلين إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين وقالوا إن تبع الهدى معك نتخطف من أرضنا أو نمكن لهم حرم آمن يجبا إليه ثمرات كل شيء الرزق مِن لَّدُنَّا رِزْقًا مِّن لَّدُنَّا وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ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 وما كنا مهلك القرى إلا وأهلها ظالمون وما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وزينتها وما عند الله خير وأبقاء فلا تعقلون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 قال الذين حق عليهم القول ربنا هؤلاء الذين أغوانا أغواناهم كما غوانا كما غوانا تبرعنا إليك ما كانوا إيانا يعبدون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 ونزعنا من كل امه شهيدا ونزعنا من كل امه شهيدا فقلنا هاتوا برهانكم فعلموا أن الحق لله وضل عنهم ما كانوا يفترون إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم وأتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة للقوة وأتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة للقوة إذ قال له قوم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 حياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أُوتِي قارون يا ليت لنا مثل ما أُوتِي قارون إنه لذو حظ عظيم وقال الذين أُوتوا العلم وإلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون فخسفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين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 وما كنت ترجو أيُّ القائلِكَ الكِتابُ إلَّا رحمةً مِن ربكَ فَلا تكُونَ النَّوّهِرَ لِلْكَافِرِينَ وَلا يَصدُّنَكَ عَنْ آياتِ اللهِ بعدَ إذْ أُنزِلَتْ إليكَ وَدعُوا إلَى ربكَ وَلا تكُونَنَّ منَ المُشْرِكِينَ وَلا تدْعُ مَعَ اللهِ إلَهًا آخَرَ لا إله إلا هو لا إله إلا هو وكل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه تر